وَُ نَب أنأَ الذيينَ كَفَروا بِمَا عملِلُ وَلَنُذيقًاَّهُم مِن ععَذااب غليض وَإذاأَن مْن على لِسانَانِ أَعْرَضَ وَنَآابِجانَبِ وَإذا مَسهُ الشَّرُّ فَذُودُ عَ عرض قُل رَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ ضَلَّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي لَافَاقٍ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِكَافِلِينَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 امَّن تَّخَذُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَن اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ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 شرع لكم من مَا ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا, وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه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 وَقُلْنَا مَن تُبِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتَ لِأَعْذِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ المصير.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 إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بصير وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ على جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ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 إِذَا شَأْنُ السَّكِينِ الرِّيَاحَ فَيَظَلُّ نَرَاكِدٌ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُ أَوْ يُوبِقُهُ بِمَا كَسَبَ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي مَا لَهُمْ مِنْ حَصِيرٍ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 وَمَا كَانَ نَبِيٌّ بَشَرًا لِّيَكَلَّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَإِنَّهُمْ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا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 وَالَّذِينَ زَلَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ أَزْوَاجَكُم كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا وَتَقولوا سُببحانَ الذي سَخرَلَناَا هذا وَمَا كََُّا لَ مُقرنين وَمَا كُا لَ مُقرنينَ وَإِا إِ رَبِّنَا لَم قَلبِبون وَجعللُ لَهُ مِن ععبادِهِ جُزْءاءى إِ لِنسَانَ لَكفُور مُبِين أَمِ التَّخَذَمِ ماَا يَخلقُ بناتِ وَصفَكُم بِالبَنين. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَنْ يَنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَرْشَهُدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمَا آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وإنا وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ صدق الله العظيم